يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدية ولا القنائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَ حُكْمٍ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنق والمنخنقه, والمنخنقة والموقوده والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا ما لكيتم وما ذبح وما ذبح على النصب وأن تستقسم ذالكم في سقى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون مخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن صر في مخلقة غير متجانب لاسمك فإن الله غفور رحيم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 محطنين غير مسافحين ولا متخذين أفدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاترين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنو جوهركم أيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعزين وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسته أو لمست النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسراعيل وبعثنا منهم اثني عشر وَقَالَ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتي الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَضَلَّ بَيْنَهُم عَدَاوَةً وَبَغْضًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 يهدي به الله من استبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى المستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأعذاءه قل فلم يعزلكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه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 وَإِذْ قَالَ مُتَارِكُونَهِ يَا قَوْمِ اتَّقُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ عُبْدِيَّ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وآتاكم وآتاكم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فذهب فذهب أنت وربك فقاكنا إنها هلا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وعخي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 وَسَلُوا عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ لا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي لَأَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إني أخاط الله رب العالمين إني أريد أن تبوع بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتلا فيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوء تعطيه قال يا ويلتا أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوء تعطيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني قتل نفسا بغير نفس أو فساب في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بالبينات ثم إن كَثِيرًا منهم بعد ذلك فِي الأرض لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقصرو عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين عملوا تقوا الله واتقوا إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليأفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم يريدون أن يخرجوا من الناس يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخالدين منها وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم.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 ألم تعلم أن الله له من السماوات والأرض يعزُّ مَن يشاء ويُغفرُ لِمَن يشاء؟ والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا.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 وإن تورض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُلَّا إِكَبِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَنْزَلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بأن نبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شعدا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا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 مَن تَصَدَّقَ بِقَطِيفَةٍ وَكَسَّارَةٍ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِسَبُلِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وأتينا أهل الجن فيه هدوء ونور ومصدقا لما بين يديه من السورات وهدى وهدوء وموعظة للمستقيم وليحكم أهل الجن بما أنزل الله فيه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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله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 فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاءَ إِنْ تُصِبْنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا سيصبحوا على ما أثروا فيه أنفسهم نادمين ويقول الذين عملوا عنها إن الذين أقسموا بالله جهد عمالهم إنهم لم يعقم أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسو يفات الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مساله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 يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا الذين استخدوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واستغوا الله إن كنتم مؤمنين.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 إن عيننا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبيكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاهوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَأُمْقَدُ قَرْجُهُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُتَارِعُونَ فِي الْإِسْمَ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْحْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 بل يدعوه مرسوطة ليوفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وتكرار، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واسقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 أَيُّ الرسولُ بلغ ما عُزِلَ عليكِ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفعَلْ فَمَا بلَغْتَ لِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ويا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدنك كثير منهم ما انذرينك من ربك ضياعا وكفرا فلا تاسف على قوم الكافرين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 إنه من يشرك بالله فقد حرمه الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرض الله عليه الجنة ومؤاخذ النار وَمَا الضالين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون، وإن لم ينتهوا عما يقولون، لا الذين كفروا منهم عذاب عظيم. افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول الا رسول قد خلت من قبلي الرسل وأمه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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم استخدوهم أونيا مستخدوهم أونيا ولكن كثير منهم فاسقون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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذين انتم به مؤمنون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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءُ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ثمَّ تَقَوَّأَ مَنُّوا، ثُمَّ تَقَوَّأَ أَحْسَنُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ قَبْلَكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن دُخَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَثِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا أَعْطِينَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُلِ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَامْ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أَنَامْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين اثنان ثنان دواعدين منكم أو آخرين أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري بثمنا لا نشتري بثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إن نائذل من الآثمين. فَإِنْ عُثِرَ عَلانا انهم استحقوا اثنان فاصران يقومان مقامهما من الذين من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله ان شهادتنا من شهادتيما ومعتقدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمالهم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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم عن قد خدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماع تكون لنا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 فَلَمَّا تَوَقَّيْتَ لِسُنْتَ أَن تَرقيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تأتي الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم